نقول أ ح س ن الله إ ل ي ك م هل صحيح انكم تقولون ب أ ن ج م ا ع ة ا ل أ خ و ا ن المسلمين والتبليغ وغيرها يدخلون في ا ل س ل ف ي ة هذا كذب وافتراء ما يدخل في ا ل س ل ف ي ة إ ل ا من كان على منهج السلف إ ذ ا كانوا على منهج السلف فهم سلفيون أ م ا إ ذ ا كانوا مخالفين لمنهج السلف فليسوا سلفيين الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة من كان على مثل ما أ ن ا عليه اليوم و ا ص ح ا ب الرسول ما تركنا بدون بيان بين من هو السلفي من غير السلفي نعم يقول أ ح س ن الله ع ل ي ك م انتشرت في مواقع ا ل إ ن ت ر ن ت فتوى لكم حول ج م ا ع ة الاخوان المسلمين وانهم من اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قال هذا صحيح أ ن ا ردت على هذا لكن ما يقبلون اللي عليهم قل انا ردت على هذا في حينه و قلت أ ن ا أ ت ب ر ا من منهج الاخوان المسلمين و بينت منهجهم في نفس الرد لكن ما ينشرون اللي عليهم نعم